بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا ورسول رب العالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد بعد التحميد لله سبحانه وتعالى نكون تكيه رحمه صلاه وسلامه مطمه محمد عليه الصلاة والسلام اجئ نبدي كريدش شكراي ذاتي الله سبحانه وتعالى يا نعمه زاك تفوتي تفوتي كو وجهك وانادام فهو القائل سبحانه وتعالى وما بكم من نعمه فمن الله اسماء الله سبحانه وتعالى اكون نعمه انا ينعمك اناء ومنادام اسفقوا نعمه لي سيوكون رزقك ولا سيوكو اكلك ولا سيكو قصصك بل النعمه من فضل لا يتوقعك الله سبحانه وتعالى وهكذا يقول ربنا سبحانه واسمعوا عليكم نعمه ظاهره وباطنه نفي لفي الله تبارك وتعالى امي واكي شرطي نكنون وجهك شرط انكمبا يتوسيديا واو كذثبثا ذي النعمه ونوز وَنَزَّلَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ فَقَالَ رَبُّنَا جَلَّ وَعَلَا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ الله تبارك وتعالى أسامة ketika هي سورة إبراهيم لئن شكرتم شكور الله سبحانه وتعالى باسي الله تبارك وتعالى فتكون جزاه نزيل النعمه نا مفهوم يا مخالف واكني انما تقوى هم الشكور ذي النعمه باسي الله تبارك وتعالى اتز يذ شكرني معشر احب حقيقه الله تبارك وتعالى hutumiliza baadhi ya alama zake na miujiza yake yenye kuwahofisha waja wake hapa duniani na yenye kuwakemea waja wake ili wapate kuregea kwa Allah subhanahu wa ta'ala wamtambue Mola wao ni nani waurejee na watubie kwa Allah tabaraka wa ta'ala na vile vile Allah tabaraka wa ta'ala hutuma miujiza yake na vile vile alama zake ili waja wake wae ni wenye kukimbia adhabu yake na hasira zake na hili liko wazi katika Qur'an Allah tbaraka wa taala نحيي المعجزات مع هاوا وانadamu الا تخويفا اسقوا وقلنوا ناقصا واجليا هذه هي غايه الله في إرسال هذه العلامات وهذه المعجزات التي تدل على عظم الله سبحانه وتعالى malengo sema Allah tabaraka wa ta'ala illa takhweefa kwa ajili ya kumtia hofu huyu mwanadamu ili aweze kurejea kwa Mola wake tabaarak wa ta'ala maajira hainfitiki kwa kila mwanadamu wa islam na makafiri wakubwa kwa wadogo wake kwa waume ya kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ametumiliza katika umma huu msiba mkubwa ambao kwamba uliowatatiza wanadamu msiba ambao kwamba umesababisha masalih mengi kukatika ikiwemo kufungwa msikiti adhim almasjid alharam wa hakadha almasjid annabawi kadhalika kufungwa misikiti mengineo, kadhalika biashara kukatika, ila ghayri dhalika minal masalih ad na mengineo inaufungamana na masalih ya kidunia na Allah tabaraka wa ta'ala ametutera sisi na mtihani kama huu ambao kwamba ni maaruf وكيلنا انتى نس مغيره فيروسي في كورونا لماذا ما انشر المؤمنين ليكون ايه من آيات الله التي تدل على عظمه الخالق وكمال قدرته سبحانه وتعالى هي علامه لهم تيهاني نجانا هي الله تبارك وتعالى amiwalite hawa wanaadamu ni jambo balio kwamba lenye kufahamisha Moja katika alama kubwa na moja katika miujiza mikubwa inayoonyesha na kufahamisha ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile ukamilifu wa kudra zake kadhalika mtihani kama huu Allah tabaraka wa ta'ala amewaleta kuonyesha udhaifu kamili wa huyu mwanadamu ambaye kwamba anasifika na sifa ya kibri mara nyingi Naam ikhwanu fi Allah subhanahu wa ta'ala imetuletea balaa kama hii ya virus ili tukumbuke kauli ya Allah tabaraka wa ta'ala فكلا اخذنا بذنب فكلا اخذنا بذنب فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من نخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون الله تبارك وتعالى اتاك لتكumbusha hi aya adzime asema fakullan akhadna bidhambihi bas kila mmoja tulimteza kwa sababu ya dhambi zake faminhumman rasalna alayhi hasiba miongoni mwao wako tuliyowapelekea kingunga chochangarawe zao kwa ukelele mkubwa uliyopigwa na Jibril alayhi salatu wassalam wamimn man khasatna bihi alard nawaakum yungun maw tulio wadidimiza na kuangamiza ardhin na aiyadhu billah minhum man aghraqna nawaakum yungun maw tulio Yote hayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuonyesha uadilifu wake وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون نهى كوا الله سبحانه وتعالى لمنع كوا ظلموا هوا وانادم اليواذيهم وهذه عذاب سمولي سمولي لكن واو وانادم نيو وليقوا وينيو وكيزذلموا نعم اخواني في الله, الله الله سبحانه وتعالى الله اميت وترمشيا امتحان كما هو وكورونا ومصيبه كما هو وجنجا كما هلي الهيكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوك fa ahlaknahuum bi wa ansha'na min ba'dihim qarnan Allah tabaraka wa asema katika surati al an'aam ye ni li umman ghafi tulizo ziangamiza kabla yao tuliwa makinisha katika inchi tusivyukumakinishin yinyi na vile vile tukawapelekea mvua iendeleyayo mvua ambayo kwamba haikwami wala haisimami wa katika wa kwa kila namna ya mazao na tukafanya tukaifanya mito inapita mbele yao kisha tukawaangamiza limadha asema kwa sababu ya dhambi zao na tukaumba baada yao umma nyingine Naam, ikhwani, fi allah subhanahu wa ta'ala ameletia sisi korona, نهوم تهاني عفى الله واياكم منها واجليككوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوك Asema mtume muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nihayat tadhhir mauvu kwa watu wakayafanya kwa udhahiri yale mauvu yao na kuyaeneza yale mauvu yao ispokuwa allah tabaraka wa ta'ala atawapatia mtihani wa taun na magonjwa nayo magonjwa ambayo kwamba hayajawahi kutokezea katika umma zilizo tangulia naam ikhwani fillah kwa nini haya yote maashira al -ahibah? kama tulivyotangulia kusema na kuwa sheria katika baadhi za aya zilizotangulia ya kwamba haya yote yanotokozea sawa ni korona sawa ni misiba mingine sawa ni majanga yaliyotangulia na misiba ambayo kwamba yatakayokuja, yote haya ni kwa sababu ya madhambi ya wanadamu الله تبارك وتعالى اثبت يشا هي الجنب في كتابه ياكو قسما ظهر الفساد في البر والبحر حقيقه مذهيره وهرميف نو في سال بحاريني وانش لماذا قال بما كسبت ايد الناس اي ويوتني بسبب يا يلي اللي وفىنا ليؤذقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون كاش الله تبارك وتعالى هو وجشوا وعذاب يا باذي يا مambo وليوفى لما ذا عسى انه يودا وكريgea وكمكوكا مولا ونا وكتبيا وتعالى كذلك الله تبارك وتعالى اسما وما اصابكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم نسمي سبا ينايكم ككطاتن ني vitendo ya mikono yenu mikono yenu ile iliyochuma kutokamana na madhambi ndio sababu ya misiba na mitihani mnayoyapata na amahu anu fillah isito allah tabaraka wa taala asema wa yaaku an kathir نمنجي الله تبارك وتعالى هو سميع الله تبارك وتعالى لو ان لي قوه وكل ذنبي سينبقي حتى منادم لكن الله تبارك وتعالى برحمته وعفوه يعفو عن كثير من الذنوب ما اجتكم ما الله تبارك وتعالى هو سميع منادمك فايو ni nafasi ya kuregea kwa Allah tabaraka wa ta'ala ma'ashira al yatosha uzembe zambi zilizokuwa nao sisi wanadamu na ghafla zilizokuwa nayo sisi wanadamu kwa hakika imefikia wakati wetu sisi kuregea kwa mula wetu na kutubia kwa mula wetu subhanahu wa ta'ala na kuleta istighfar kwa wingi lakini ma'a lasaf shadid Utakuta baadhi ya wanadamu katika huu wakati mgumu na katika huu wakati ambao kwamba ni wajibu kila mwanaadamu kuregea kwa mula wake baadhi ya wanaadamu, hawana habari na haya mambo yaliyowapata umma hawana habari ya hili janga wasibu, umma bali wao ni wenye kuzidisha kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala wal billah <سؤال> نعم إخوان في الله يا فاتو زنگاتيه لك الله تبارك وتعالى نتوعه ما ذامي سبب ما ذامي هو سبب يا كل بلاء تمتغليا كتاجا بل هكذا يقول العلامه ابن باز عليه رحمة الله كما في المجموع الفتاوى اسم العلامه ابن باز عليه رحمة الله الكفر والمعاصي هما سببان هما سبب كل بلا الكفر والمعاصي هما سبب كل بلا وشر في الدنيا والاخره وكثير امبوقامب نديو ذنبي كبو كل كو ذنب لولوته لنينه وهكذا المعاصي ما ذنبينا هي ايوم مغمى ويلي من سبب يا katika hii dunia na kesho akhira kwa chochote zinduke maashara alimuminin maashara almuslimin na tufahamu ya kwamba misiba inayowakumba waislamu mitihani inayowakumba waislamu pale ndani kuna rahma نكون مأfunذو بأنه كل منادام هو اسلام و هو مؤمن ستقنيوا و يطى يقول الامام الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله اسهم ابن حجر رحمه الله تعالى كما في بذل الماعون في فضل الطاعون وكراسه نان قال من فوائد الوباء والطواعين من فوائد الوباء والطواعين كاتيكا فايده زينا نذو باتيكانيوا نداني يا ماجونج الطواعين تقصير الامل وتحسين العمل واليقظه من الغفلة والتزود للرحله تقصير الامل لازم كاتيكا هيمتيهان منادمه اباطه عبره ما اباطه مفنظو وقوتقوا على طمع يا كما اتعيش ميله لا شواكل مالك ما نبو صم صلى الله عليه وسلم كمميه ابن عمر رضي الله عنهما كن في هذه الدنيا كعابر سبيل كن في الدنيا كعابر سبيل كوا عندك هو المو كما يمر الجيا كو معنى هو تعيش ميله عندك هو فينبغي على المسلم وينبغي على المؤمن ان يكون امله قاصرا Lazima matamanio yake na tamaa yake katika huu ulimwengu iwe ni chacha. tekeleza na tafuta katika huu ulimwengu kiasi cha kwamba kile, ja, kile kiasi ya kwamba jambo ambalo kwamba litakukurubisha wewe kwa wako Subhana huwa Taala wa hakaza tahsinu al katika majanga kama haya lazima mwanadamu atengeneze matendo yake aybureshe matendo yake amtakasie Allah subhanahu wa ta'ala matendo yake asimshirikishe Allah tabaaraka wa ta'ala na shirki kubwa au shirki ndogo wa hakadha an yaqadha min al-ghafla kadhalika yatkaniwa kwa monadam kuzinduka kutokana na ghafla na kuenuka kutokana atazawud lirihla ni kujipanga na siku ya qiyama. na kujipanga ni kujipanga ma'ashara al-ahibba kwa matendo kwa sababu dunia ni sehemu ya matendo ni sehemu ya kufanya kazi na kesho akhira huwa يوم الحساب kwa tangulizi kama huu ma'ashara al-ahibba باذن الله katika halqa zinazofuata تتتaje sababu za kisheria na sababu ambazo kwamba zitakazomfanya mwanadamu kujilinda na ugonjwa kama huu nasallahu subhanahu wa ta'ala ya jعلانana alladhina istami'una alqawla thumma tatbi'una ahsana wa subhanak allahumma أن ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka